بسم الله الرحمن الرحيم قل بِرَبِّ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد